وَأَقَامَ لَكُمُ يغفر لمن يشاء يا أُنزِلَ الْكِتَابُ بِقَضَاءٍ أَنكُم مَّرْسُولُونَ يُبَيِّنُونَ لَكُم مَّا لَمْ تَفْهَمُوا مِن رُّسُلِ Hvala. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيْرٍ وجعلكم مجوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم Oh, <sighs>